اسم الله الناس امينا وعلى نبيه صلينا يا محلى من صفينا ودحينا I اجبال النقاط بحدود المواطن والسعود القاصي منهم والداني المواطن والسعود القاصي منهم والداني